صحبة الخير، أسف على التأخير، تهيت طري مني وبعدي أيام كتير، وبجد كنت أناري طعم الحياة خلاني، وبجد كنت أناري طعم الحياة خلاني. عيش عشان نفسي ونسيت اهلي وجيراني ونسيت اهلي وجيراني كانت حياه صعبة فجعلت صحبه متجمعين على الخير على ود ومحبه متجمعين على الخير على ود محبه